اقول لك قمر عباس ترد علي ازرك هذا بعد ابو فاضل وانت ما تتوسع علي قمر عباس ترد علي تجاوبني حيدر سلم الرايه قمر عباس حيدر سلم الرايه قمر عباس حيدر سلم, الراية. سلم, الراية. سلم الراية. قمر عباس يلا ها قمر عباس, أعلى أعلى. قمر عباس. يا قمر عباس حدر سلي مرة يا قمر عباس يا قمر عباس يا قمر عباس, يا قمر عباس, يا قمر عباس يلا يلا يا قمر عباس رايه اول من اولد عباس واول ما حظن مهدوق على راسه راد العهد من عنده قل له متعوف حسين يوم الطفيظة الواحد قل له شلون يا بويه قل له شلون يا بويه ابنك يا هول عباس يا قمر عباس اي قمر عباس يلا اي قمر, قمر عباس رايه اول منو الى اد عباس هو والمحظا ويقف حدر على راس راد العهد من عنده قل موت عوف حسين, حسين, حسين يا مط في ظل وعد قل موت عوف يا مط في ظل وعد قل شلون يا بوي قل شلون يا بوي ابنك يا هولي بقد قمر عباس يا قمر عباس خادم ايا قمر عباس يلا ايا قمر عباس الى الشعر الاستاذ نظم الحاشي اول من ولد عباس واول ما حضن دويقف حدر على راس راديل عهد من عند قل موتعو فحسين يوم الطفيظ الوحد قل موتعو فحسين يوم الطفيظ الوحد قل شلون يا بوي ابنك يا هولي بقدة عباس يا قمر عباس يلا يا قمر عباس يا قمر عباس رايه يا قمر عباس رايه موكل رايه تتسمى رايه وينحلف بها بس شالها لعباس راية ورايه سميها بس شالها لعباس راية ورايه سميها لذلك شان حق احس للعباس ينطيها شال الراية ابو فاضل شال الراية ابو فاضل شال الراية أبو, الراي ابو فاضل واقسم ما يخليها قمر عباس هي قمر عباس يلا A 부ra BAs A morally terminar ale general general general general general general or general begun are lateral ale general general lly頓 Mar rijellmagumar I اسمع اسمع اسمع مو راية رايه تسمى رايه وينحلف بيها بس الشال هل عباس رايه ورايه بس الشال هل عباس رايه ورايه هله ذلك حق حسين للعباس ينطيها شال الرايه ابو فاضل شال, فاضل شال, فاضل شال, فاضل شال فاضل وقسم ما يخليها قمر عباس هي قمر عباس هي قمر عباس يا قمر عباس يلا قمر عباس هي مو كل رايه تسمى رايه ويالحلف بيها بس شالها العباس رايه ورايه سميها بس شالها العباس رايه ورايه سم هل ذلك كان حق حسين للعباس ينطيها شال الرايه ابو فاضل شال, شال ما يخليها قمر عباس حيدر يا قمر ع عباس قمر عباس, قمر عباس يا قمر عباس هيا قمر عباس هيا اسد قعدت على العباس حافظ هبت ابى بعد ما تطلع بمثل ابد وتجيب جاي يلعب من صغر بالسيف ما يلعب بلعابه قمر عباس يا قمر عباس يا قمر عباس ذو خادم خادم قمر عباس اي يا اسد غابت على حافظ هيبته ابا بعد ما تطلق بمثل ابد وتجيب جاي ابا بعد ما تطلق بمثل ابد وتجيب جايابه يلعب من زغر بالسيف ما يلعب بلا ابا قمرى خادم هيا اسد على العباس حافظ هيبه ابا بعد ما تطلق بمثل ابد وجيب جاي ابا بعد ما تطلق بمثل ابد وجيب جاي يلعب من زغر بالسيف ما يلعب بلا قمر عباس يا قمر عباس يا قمر عباس اي يا قمر عباس رايه يا يحيى بالحلم بالحلم بالحلم شفت القمر بالحلم شفت القمر زار الحسن مثل باقي الناس طار ورجع وانا ما حزن الحلم بسندور الافلوس ولا ذبايح لا سلعه الافلوس ولا ذبايح لا شارع عباس اشتهى يزور الحسن نذبل بالشفات شفن بالحلم بالحلم شفت القمر بالحلم شفت القمر زار الحسن مثل باقي الناس طب زاره ورجع وعلى ما هز الحلم بس النذور الافلوس ولا ذبايح لا سلع طار عباس اجت يزور الحسن ودبل بالشباات شايفينه وطالع قمر عباس Ya Umar Abbas Haider salam ara ya Umar ya ممكن راية تسمى راية والحلف بيها بس شالها العباس راية وراية سميها بس الشال هل عباس راية وراية بس هل ذلك كان حق حسين للعباس ينطيها شال الراية ابو فاضل شال الراية فاضل شال الراية فاضل واقسم ما يخليها قمر عباس حيدر يا قمر عباس يا بالحلم شفت القمر زار الحسن مثل باقي الناس طف زار ورجع وانعمة هزن الحلم بس نذور لا فلوس ولا ذبا يحلى سيلع لا ولا ذبا يحلى سيلع ثاري عباس اشتهى يزور الحسين ودبل بالشبات شفينه وطيلع قمر, قمر عباس يا قمر عباس يا قمر عباس اسمع اسمع, اسمع الوقت طال عليناه يقول ثابل وفلعد عباس طبعا المقضع الأخير في القصيدة السامقة كان نظم الشاعر السيد حكيم الغالبي الشطري يقول ثابل وفلعد عباس غطل عباس وفراش الزهرة حاكت الحسين وحيدر فالصلق ماشا أوبيد لبسها جبريل للعباس دجداشه اللي اتفضمها وعيد بها اللي اتفضمها بها اللي اتفضمها